فلما خصل طالوت بالدنود قال إن الله نبت ليكم بنا فمن شربني فليس مني ومن لم يطعن فإنه فإن مني إلا, إلا من اقترف غرفة بيده What do you mean?